All right. <laughs> <تصفيق> يا اللي صبح حمق لما شفتك قلبي غنى لما شفتك قلبي غنى البنت ما انقهر ورا يا موفر امات ترى لما شفتك قلبي غناق غلما ajudنا لما شفتي وانت صفحة صفحة تملي الدنيا فرحة لما شفتك وانت صفحة صفحة تملي الدنيا فرحة لما شفتك وانت صفحة طبته الدنيا فرحت عقلي تاه من يفر لمحه عقلي تاه من يفر لمحه وتنام متغيره لما اشوفك قلبي غنى قلب انا من الغايه يا موفر اكثر لما شف من ألف والان بحبك حب خالص وانشغلت اعمل ايه والان بحبك حب خالص وانشغل اعمل ايه والان بحبك حب والصروح هتقلق عراي في فلش رمق طرا لما شفتك قلبي غلا قلبك من ضواره يا Samma, skaffa en för att få några. Skaffa en för att få några. Skaffa en för att få några. Skaffa en för att få några. مهما كان المهر غني مهما كان المهر غني عندهما وما ضر لما شفتي أنت غنى البلد ما مضى يا مضى عم عبى لما شفني ألفت النار